الله على محمد وعلى محمد. الله عليه السلام فصل واجب رد عينه ما لم تستهلك قبل قص. ها؟ واجب على الإنسان إذا قد اغتصب أنه يرد العين نص. بالله إذا قد استهلك؟ آه. القيم. ما الله القبل. ما عدل الله. ما عدل الجهلة متخذين ما يجوز له. واجب عليها الرجل نفسه. لقى الكايف عليها وش فيها بواجب. قيمة قيمة ثانية قيمة هذا غاصر. لا نقول نقد مثلاً عرضه للملك قيمة ثانية نقدوها نقد خرج من ايه استحلاه. ويستفي غير النقدين بما لا يكفي. لا قال يستفد إذا مثلا قد خرجت من الملكه ولا باعها والله وهبها والله او تخلى عنها شيء قال واجب عليه يستفيدها فما بلغت هنا يرد ذهب كم ما احتاجه يا حن يلحق يستعيدها يعني تواعدها ولا ايش هي مثلا باعها وايش ترجع له من صاحبها واجب عليه يروح يشتريها بكم ما هي آه. لا لا هذا المستهلك هذا الاستهلاك هذا غير ب بما لا لا لا ها لا لا لا لا لا المستهلك فقط ذا تبع هذه قال اذا اذا بهال بيذا مع ال ا لا بين بين ولا بين قيمتها اذا واه كذا. لا لا كان ينقص بالع. لا كان ينقص بالع. هذا عندك النبي زيد. لا رب. ولا أزيدنا. ما أقول شيئا. ما هو بينقص ها. ما بينقص هو من نقص كتبها. عشر منال. إذا قال إذا دوب ينقص بالقيمة. إذا مثلا تشتري تباه الأشياء وجلوها عليك تشتري لك صد ما ايه ما بلا زادة ايوه في تيه الحال انا بحجي حكذاك الزعر وحكذا من اليواج قلنا ايه بلا زادة زادت لك بالقيمة لكن ما حينجوا معك مذلا نعجة ما هي حقتين ما هي حقت لحمه، وذبحوا عليك نقصت بلع بالذب بالذب على قلنا قلنا بس زين بها كلها زي بقول انه عادي انا لا ب يعني مثلا اذا اللحم باقد باين نقص معنا قبل نقص هو يلزم اكل ما قبل اذا ما به نقص مثلا قلنا افضل خبش لحمه وحي وذاك وسوه أرشوا لواج يعني يأخ اللح لحن يأخد اللحمة وزد أرش عليه لا كل لواج ولا قيمة ولا قيمة قيمة ما يستر لا حبي ولا ما ده على قل زميك هذاه ما يجوز كم يا حين يجيوا الكبش عالي صغير ودبحوه غصبوه ودبحوه إيش تي ربينا ما سنة ثانية ولا سنة ده ده تبيعه ما إشي كذا عندك جوه إيش في تيا حالك كيف فوس سهل نعم اه إيه منو بيع السيارة ما بضلها ما تبيع السيارة لا غصب سيارة لا, لا ما بتسارع ما ده بعده لا إذا قد شلحوها لا ما ما <internally> <تسجيل> لا شلها ما عبال شيء <تصفيق> <دوله. t> <تصفيق> <تده> <يا دف season> ما على السابر تجتمع. <تسجيل> ما البيع ما أستهلاك. آه معتام ما لا هو انا ما هو دوره. قلبي ما لا يقعد. لا لا بس. يعني وقت خرجت عن <تصفيق> حالك هذه. لا ده أنا قاعد استهلاكها إحنا بنستهلاكها لا ما،, ما يلزمك يلزم يلزمها هني السفد... لا يلزم فيها ما غلبها في بيع هلا غلب قص. هون هذي إدوا كمشت هلا قعدني الباع ولا طبعاً واحد فردنا واحد فردنا واحد فردنا وعدنا ما في ما في البيع لازم نستجاه هذا السهلة قال لا بندون السهلة ما مع معاي صبر انك ترده إذا مع السابر ترد هذا سهله قال وقولنا قلنا هو لا زلالك الحب الحبني الحكم هنا قال واجب ويعيده بأي بريقة. إذا مثلا ما ما ما هو لا البيع ما هو هذا لما لو قاعد جاي لا ما صح ما صح مع ما هو ما ابي ما لا يقعد الى يد المالك وزيد واجب عليها الرد الى يده يستفديه ويعيده الى يد المالك لا قالوا من يدك يا يد احي ما اذا الى الله الله اجاز الله لا الله وفي سال الناس قال وي ما كنت ما اجاز خلاص أقول أبي لا أجاز ولا شيء. لا لا لا. لا ما ولا. لا قال لا تدخل الإجازة. ها إلا صبيا أو نحوه. قال فما يصح إنه يش يعيد هيله. <تصفيق> ما قلنا الاجازه ما بلا قلنا ما يصح عليه البيع حتى قلنا على ما هو ما لا الله قلنا بماله نعملك ما ماله بره ما هو واجب عليه ان شرطوا عليه بره. ما يردوه لها اللابي ايران okay. سبيل صار سعودي وهي موجودة لا مليار. لا, لا ما الشيء لا مع الشيء ما عمع الشيء ما يعني معي وقال الشيء لا بعير حتى ضرب سببناه وكذا عندنا ضرب ما تجرد إذا محمد لم مليارات ما طلبهم من السهل ما هو كبير طلبوا مليا مليار في اه يلزم هل لا يخيط من رحية يفوت هل لا يخيط من الهاتف هل لا يخيط من ولا لا يخيط ولا هيا أصلها بيع بالكل ما بلا استفداء فقط لا ما هل استفديها استعيدها بأي طريقة ايه ما هو بيع لو مثلا قد راحث السلعة وذي شليتها رحت في محل بدون مخوف بدون مخوف بدون مخوف, بدون مخوف مع الجهذي راحت ذهال البلاد ما هذا واجب عليا دقيمة وبس إذا ما هو بيع ما قم لك هذا يادي كرامي من الناس شرطة لا اللي هي ذلها توصلها على ما هي لا اشترت هي اليه... ما لها ما لازم تستخدميها قلت ما <لك خالب> <تصفيق> <ده> <تصفيق> <تصفيق ما ما في احنا في في حق ذا ما قال لك انه لازم اذا اذا بقى على البلاغ تيه ولا بده يخرج منها باي طريقه لازم راح يتسلق ديها ولا قصبه من الثاني يديها لو ما به مال ولا شيء مثلا هي في بلاد محتاج سفر وتحتاج كذا في لا هاي يروح عليها كذا لو ما محتاج ما الا اذا كان مثلا الطريق مخوفه هاي لا يتيجي متهاوس ها سينا قصابها في دبي بدون عضم من حفله قلنا قلنا سينا على الثاني والردال قال ما هذا ها على الاجامه قدم بس <الفاريحة> بل ما يتضرر بهم القولة الثانية الذي هو سراغنان ما تضرر ما مليون سعودي دار يا ما هو ضرر ما هو مضرر ولا قليل ما هو معه لا ولا ضرر على المليون لا ويش ضرر ما ضرر شيء ما هو ضرر لا لحقا تبا. حالة الشيء ما بلا إذا انت قد يوع ولا قد بات ولا قد هذا الضرب. أما إذا ما بشي ما بلا يشلوه من ما بشي. هل أشتوبة دي في الشارع لي عالضرب؟ اللي لا كيف ضرب؟ الحين يجلو من مالي مليون. واشبه يضرب؟ أقبل لي واشبه من ضرب؟ هي بارني إنه لسجارة. حالة لدي عندنا كنك سمانة ضارة. الواجب <سؤال> يجب في حرز عشر والذي <سؤال> معنا قريب اي مرحب صغير ما هو ضرر ما خلاص هذا الواجب <سؤال> الملك <سؤال> لا يد الملك الا اذا كان صبي ولا نحوس سكران لا لا ضيع فينا لكن لا ما أبي بيغواطه. قاعد على ما. ها ما هذا أو نحوه محجورا فيها. أو أو أو صبيا نحوه محجورا فيها. عبد لا إذا هو محجور على تياك الله <تصفيق> الحاجة في... <سدق> لا يسال عنده اداره بلاي سامبل ها في ذيات الحاله اذا هو محدور في ذياتك الى رك إذا استلمه اذا استلمها فدبي فيه ها <شكتور> <متحدث> <شكتور> <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> ما محجور على الفيتيك الخصره هذه بالسياره لا قصور على النمر واخذ السياره ترى ما ما في ما مبلغ وقال هذا الحق على الصبي الصبي قال صبيان خلاص سنه أو نحوه قال مثل السكره وايش ترى <تصفيق> الصبيان يكون محجور فيها ايضا ما هو محجور ساده مثلا نخبر لكم كيف فيه مثلا خصبي هو للتصرف في ما في دوانف في قناطره في كذا ذا أمر عادي لو ما أنا اقتصبت على الشباش ورجع رده حملح سابق لأن هذا الأمور ما بشي عليه حجر فيها لكن لو مثلا أنا اقتصبت ها عليه بل أرد هذا وهو أردها صلى لي لأنه محجور في تي العشير لا أعلم بصبيب لأمان معه فرنا ما بيدشوا، أبي يحكروه ما بيدشوا يتصرف معه إذا ما يتصرف ما يبيع من ما سيارته؟ لا في لو سرقت على السيارة، على الصبي ما هو لجل نفسه، كيف ترد الصبي؟ ما أشياء صبي نسى ما هم عادة الناس صغار يوم عنهم سيارة. هي مقبوضة عند واليها ولا عند ما أبيده السيارة يتصرف فيها. لا ما بشيء صبي. يعني بيجوقدون ميز ما بيجو على الصغار. ما بيجو يقدون ميز. ما أقربين الميز ما عده محجور. لا لا ما أقدر ما عده ميز ما ميز ما عده محجور يقد كل شيء تصرفه. خليك ابن سبع سنين السيكل. السيكل ابن سبع سنوات، ها ما إذا سرقت انت عليها السيكل والردي انت على ما عند السابو، ابن سبع سنين، لأنها ما هو من الأشياء المحجورة السياكل، هاي <تصفيق> ما احنا في البيع ما هو بايع لها، لا لأنها متصرف يهم درين. ديته الحاله ما هو قال حجينا لعايبي على حاجه ما حجروا عليه اشتي هو اتصرف فيها بكل طريقه وايش ما كانت ما هم بيسلموا سيك الله لوعد الصغير ها معنى هذا ما هو محجور عليه راح يبيعها خلاص حبا ما بيقولوا لا بشي الله ما معنى ما هو بيضحك هاي على ما عبيش يضحك وبيسوق ها يروح وين ما بده بها وخلاص لكن لهينا وعم اش يا كل هذه بتصرف الطفل فيها ايدي يا يردين تاصلات كورة يا الكورة الكوره كلها كل الاشياء لكن سرقت انت من ماله ألف ولا ألفين ولا 10 ألف ما تبرانك تسلمها له صح ايدي لا. لا من ماله من ماله وجه المالك المالك المالك لا تردها ها هو هذا هو شلها لا على لا كيف فشارة وما هزلت؟ شلها بلا رد عليه. لو شل على عشرين مئة وهو ردها صر عايز. سائق لها وشلها عليه. بقي مع السيارة لها وشلها عليه والجح ها؟ ردها هاله. سافر ما بدو بيسوق ما عدا. بس إن بعض الحين هو بيسوق. قول شلها وراح تداري شلها وراح تداري من البيت السيارة وراح يدور بها وشلها أيضا الله يرد هذا أدرى أن يشلها له ولا ما أدرى قدوه ما أدري مش طفل ذاك فوق قدوه حقن... حق الناس أيه قدوه هذا محيره ما هو محير ما هو عاد الصغير ما هو حقه ما هو على بالله اه ما عاد بلا الوليد يشل عليهم من ايه بصراحة هل يقول <تصفيق> من هو الوليد <تصفيق> هاءو الى من اخذ منه اذا مثلا شلها على وديع ولا شلها بيبرا ولا ردها الى صاحب الله ما بشربه ردها الى المالك الا غاصبا مكرها اي اخذ على غاصب بلا يردها ما هو سار؟ ما قال إلا قاصب مكرهان أو, حكمه. أو <سلح> أحمد. لا مكرهن. مكرهن. في على هو قد أذله والله. ما مكره إذا أخذها وبرضه أرجع رضي لها المالك؟ قال عسارد. سارد. القديم رفرد يعني. هذيوم المسوية. ها وفي حكمه قال قال ما مكره في الله على ذاك اصبر هذا قال من اخذ منه من اخذ منه إلا إذا كان ابي منه غاصب مكره ما عاد يبراب الرديله لا لا قاله إلا من أخذ منه. فيرد له. لا إذا هو قاصر من أخذته منه. فيرد المالك. يعني إذا شليت السيارة قاصر. هو قاصر. قاصر معناه. فيرد ده له. فيرد ده له. وإذا إذا طلب. الله يحفظه. هو شرط أن يكون لا يوجد رضيل لهذا لا يوجد رضيل السابق هذا لا يوجد لا, لا, لا, لا. ما قد رضيلا. رضيلا. رضيلا. لا غضب على لا عنده إذا كسبوا علم قال إذا أخذ مننا كذلك هو لا يرد إليه لا تردّي لها؟ أعوضي حكمة عندها وغي حكمة قلنا ها أعوضي حكمة ندر الصبي والمجنون ذي قال الله إذا ردّي لها ما هي؟ في ذلك المرة لو قال الله هي تردّي لها وإذا ردنا عندها ما هي؟ صلاة الراعي ايه وما صل الراعي الله في نردها صلاة ما ال الرائع صلحه ما هو عليها المبلغ <تز th> <تزياد> ونحو راع الليلا ويبرأ بمسيرها إلى المالك بأي وجه كيف ما كان حتى لو سرقها <تزياد> <There's> <تزياد> المالك سرقها ما هو داري نا حكتها هلا الله ها ها وين اشريها ارا ما هذا <بري> ما بدنا <تصفيق> منها ما بدنا <تصفيق> <تصفيق> ما برين ما ها هذا لاذا خلاص بليذمة من السيارة. بل والله أنت راضي تردها لا بالفلوس أما إذا ردها بغيره ما الله لا لا لا زي هو. الله يبرأ منها. الله يبرأ. يبرأ له وبالناب أي لكن هابقي الله القيمة. هذا مختار ما هذا مختار ما راضي ردها أيضاً أي أيضاً هم القيمة عدها في ذنبها لا سامع يعني لا يكون واحد هن ما قبلي عده لازم عليه يعني بالنسبة بينه وبين الله عده ما يحاسب على له على السيارة وعلى الزرع الظرف يحاسب له على الله بار وإن جهل وإن جهل لو ما هو داري النهار ناسها ما تردوا هاله هذه له وبالتخلية كذلك. منه. ما بيتخريات الصحيحه كذا لا بدنا منه اشترها ما رضيت لا يشتريها غير من القاصين بيو قوي كذا ما عاد تردها الصح هذا اشتريتها قلنا اذا ما بش ما بيعرف ما بيعرف يا بس ها بس ما بلا ما ما ما على دارك ما هذا ما حبيت لابس عليها آه بين كروت كأيقولها ما بلا لحقوها ولا اشتروها ها. إذا إذا قسمها قاسم لما عنده الملكة وكمان ترى وياي لا قاسمها. وذي عندك إذا خلا بينه وبينها في أما إذا ما بدخليها ولا هي بلا تطرح معه جارين إذا لا. لا تدخلها في الملكة مثلاً دخل الغنم دخلها والسيارة تدخلها في ديرة. ولا عند بيتها بيطرح السيارة. وانجهل او بالتخلية الصحيحة وان يقدر وانجهل قلنا وانجهل اسرق عليه طعام ورجع اراح ااكلك اتأكل انا قاد ادي لا لا ادي ااكل اهي هو ادي ضيبتها ليه وقدنا ببرك شل انا هل رح تسرق انا اه قلنا اي لا <شل>. خلاص <تصفيق> من كن يأخذ كل شيء قدويا تسرق ورجع التجاب في التخزين والدنيا خاسم أنا وسأبرم هذا. ويش ده؟ أنا من من ما؟ ما شرف. <تصفيق> <تصفيق> أنت هاي؟ ما هو دالحين ما من حين ياخذ كل ما اخذ شيء من على السفرة. هو ذاك بري منه. بري منه. لا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 خلاص بريتة الذمة ولا عادل فينا لا توب صلاة ربي لا اجيب الشيء الحقه ناقص اما حيني روك تقطف قهاته ما تأثم من القطة وش ماهو الله لنا قبري من الناس سالة يعني بعد الارض والسان بس احبتك تتوب عباية الله يتسامح منا بلد. بلد. سامحنا السانة تسامحنا قبير لا ما يلاك لا فارغ بينا لاني به ناقص ناقص ايوه ناقص Máme tady. Hána, magatovo. Hána, magatovo. Hána, magatovo. Hána, magatovo. Hána, magatovo. Hána,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 هي التقريقة الصحيحة إذا أدتال هي حقها براحة هو خلاص كدوين براحة وقع جامل يسلبه ولا جا من خرص هالمزرات هاسينة ما مصبرش لا إدى جلتها على هذا لا ما مع... أجل له هاجيب الدهية عندك بسهلة كودة والذي برده الى عرضه الرصدي اوه اذا خلطت س... دراهم اذا خلط دراهم بغيرها استهلا ابلاك قال يستفتي غير النقد من النقد ما هي بتستهلا احنا يرد من النقد هابلا نقد بدأ ماهي لاخد لا حسر على ميتين وحسر على ميتين لا واجب تردى النبي والله, أتركيه. والله أتركيه. ما بشي أه. ما شاء الله على أتلك <تصفيق> إلا لخوف ظالم إذا مثلا خلى بينه وبينها وعنك. ما هو إجازة منه يشلها من الظالم ذا فما هو ما يعد تخليه. عين مارضي معها ما مارضي شرائه كوت ما معه رجالهم تشلين في وزارة وصارح تجليتنه ذهب ما شاء الله <تصفيق> <تصفيق> لا لا, <تصفيق> لا. إذا مع كوت مخضى ما في لا خلقه رجله يبين هو ما في الراي خبيه ولا بلا ظل بل الشمس عزمنا ده إن ده ورحت نكون ديهلا رجل التبرع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 قط او بي حاجه خليها نسال زرب سنه خليها تسال سنه ترديه انت بها لا ما شاء بها ما زاب لا, لا. لا ما زاب لو بحاجه لا هي مدركة. انت عليه خبز ورجع الخبز عندي يا اخي مسافر هو عن والزمه يا سامي ما لا. ما لم تستاهلك غير الدلع وعين العال ما استهلك. استهلك. نايف. نايف. لا نستاهل <تصفيق> نستاهل لا ما على هذه قلنا قال لي جاهز وراح اذياب شل انت على الثمر و بهله والله والله ظلطه انا فشلت ورد يا زلمه ما سرعان هذا زلطه يعني <تصفيق> من لا الله أردت الزلط في ديك الساعة قلت عديه من هين غصب ص يعني قلت وحكم الغصب مثلا اليوم ألف تتصرف به وقمت هينت صباح هنت خمس شل هن هن وقدي غصب ما عادك فيها مثل الأمين قور يحن جلق شلق بعد أي أنت قصته على عليه خمسين ألف. أي. يقولنا حرب ألف. ورقدت تبرى تبرى إذا ما تكلمت رحت شلها ذا مصاري. هني خمس. وذا أنتار إنه مالي طاح. أيه ألف غير سلم خمسين ألف وخمسين ألف سجلتها. هه. سرّت ألف. لما سلمت له خمسمائة وخمسمائة يعني أعلى، أعلى، أعلى، أعلى. إيه إيه إيه. ما شاء الله صلّت وما اشتدك إلا قدرتي. سلمت الصلاة وبدلتها. إيه غصب ما شاء الله غصب. لا رمها حاجة ثاني. ما الله غصب. أنا أطلع عليها. إيه. غصب أنا ذا. حاسة حين لي. والله مثلا داخلش باسم باسمك ولا اسم عبد بسم الله العدل عادي فرق فأ... لكن المفروض ان الزلط ال... الوداع مع الانسان انه ما يفوت فيه الله يخلي عيالها واش مهدي ما كنا غادي تبغى تطلع ما شاء الله هذا على النيش الله لا يابو بدي غصب بدي خيانه الله اما هو باني مثلا هو متجاوز وده ريدنا عايدي بلاك أحب لي زلط قال ب... ألف ما يشتي بديها قال ألف ولا, ولا لكن بعض الحان يهبوا الواحد مثلا صارت صدق بها بديه فلان فلان فلان يا وعزم يشل منه ها ومدريوش ودقي يهب لذلك هذا ما الواحد حق تيها معي اللعنة يبسل لا عيب لا عيب قسمها للفلان وعلان الفلان على زنا بابي ما عادها قال له طيب سال سال الزكاهه يا زكاه يا زكاه ما اما جهزها ما قدي زكاه ما لق بشي ما عدل المالك انه يحولها هذا المالك انه يحول لا ما تصرف لا ما يد بيد <تسجد> الفبيب <تسجد> <تسجد> <تسجد> بي لا تروح تشل منها وت. مش هذه محرمة على ياخذها ملك. ما قدي زكاة. أنا أنا حني زكاة. أما سبب سبب أكرمه ولا محرمة يقدي. يقدي زكاة معينة هل الزكاة مع السابر تغير؟ لكن أيوة أبي أبي عدا بس تغير وتبدل ما قدي زكاه ما بلا قدي من حين ييجي. يقول وكرتك. يقول ايه زكاة باذن زكاة لكن ما بلده اذا عندها في يد التوكيل؟ لا التوكيل ما هي مثل الأمانة ما هي مثل الأمانة لا الشيء ان زكاه يدل في مثل الحين يقدي مثل الحين يقدي في يد الله <علا> <تصفيق> <تصفيق> <المتحدة تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كذي زكاة هناك معين خلاص حتى لو رجع شير رجع مع هذا داريا المالك هو كيف زكاة وكيف. كيف مثل الوكالة مثل مصدق لكن حين ما بلاه مقيم مقام المصدق مقيم مقام المالك لا هو وكيل مصدق ما هو لا وكيل ماذا كذي فيه داريا مصدق يعني عادة وكي عادة وكي وكي هو يعني وكيل مجازة امام. خشي ما لا وكالة من جهة الوكالة في لكن ما الأمانة فرق حي ما بلديك تيك لا لها فرق يعني بدي <تصفيق> زكاة لدينا صلى الله عليه وسلم الإمام بدي صلى زكاة لدينا عدا بيدين عدا واشت عدا ما تدي إيه وما في يده أول مصدق هو هو مقايم مقام الإمام أخراب الوكيل في النهي مقام المالك لا شين بدو وكيل وهو إذا هو وكيل في مقام المالك ما هو مقام المالك كان المعطي لها ليك خلا ما ما هيك ديها بجي ودي مثل شبه تعيين فيها مثل دي لأنها وكالة باري باري باري باري بحث في ده الملك سوى إذاك نوان ديها زكاف خلطني زكاة ما هيصرف فيها ولا نجع من؟ المالك لا ما بيصبح تصرف. تصرف يلا دي نسأل وكيل الله أما الوكيل ما هو زابر يصرف فيها مش بنهي يصرف فيها عاد يريد تحبه حتى المالك يبدي مع الوكيل لا لا ما على الوجه لا ما يجوز اه ما ذا تعينت ما هذه عينه اه هذه عندك تعينت تعينت ما هذه عينه اذا عيت ابدا اخر أنا ما كنت أحسب لي قدح ماذاك ما وجودك ما ما قبل شيء. سليه إني بواحد ثاني. اه ما قبب شيء ما قبب عين. قبل هم ما يا أخي قبب عين. قبل ذي ولا يا دا هو مثل المال. أيه. هو مثل لكن ما هو مثل القبل. مثل يعني هو كيل يصرف. هو كيل يصرف مثل المال. لا لا هو ما جا مني ما أنت دي بيجي بلا بلا لا هو وكيل لا يمنو ما صاحب هذا المال حتى الامام هو ما له وكيل اللي منا صاحب المال شنو لا لا صاحب ولا, لا. ولا يعني شيء مال تدا والله ولا انه يتبعها ولا ما هو لعنده انا عنده انا بيخرج اذا وصلت هذا الامام قال انه يردها بالمصرف الفضي اذا ترى يعني ما تخرج انقونازك ها خلاص من سلماتنا لا لما هي زكه لا ما بيسرح الحين فرد الحين صافي الامام الامام ما بيسرح هذا المصارف وايش ماله ابلش قالوا له الطلاب انا جيت انا بلاكه وزول بس زكاة صار زكاة. لا لا لا هذا ولا كذا صرفي اي ده من من هذيك وزول تصرح ال هذا ما حفس الزكاء يصير يعني دي ولا لا ملك دي ملك يا ما هي الله ولي بس ما بلعم ولا يهمنا البار إنه يصرف ويسوي لأنه مصلحته يعني هو أعرف بالمصلحة يعني بدل ما أصرف أنا في الفقراء المفروض الإمام موجود هو أعرف مني بس يصرف الفقراء ولي صرف الزكاة ما هو لا واجب للمالك بس واجب ما هو واجب على المالك هو واجب الله الزكاة على المالك أيوة. ما بلاء إنها الامام ولي لنا بحيث انها اعرف بوضعها في مواضع هذا بس زكاة. ولا الواجب على الامام ان يضعها في مواضع الزكاة يعني ما هي ما وسابي هذا هذا هو زكاه في مواضع هذه أخماس في مواضع هذه قال والامام ذي بالصبر آن داعي ما ولا ما ما وين ما هذه الحين الحين هاي عذرتها بقى عذرتها الله ماذا ماذا ماذا قلتها الصبح ورجع جلست قلتها <أقول> ما <دهما> أنا قبّا غيرها وهبّدلها شيء ثاني <سابق> الله ما دام على الوقت <وقته> <عدل> على الوقت وقت أدا ما <مه> بلا ال الوقت لا بس. بس إذا اذا الوقت وقت هذا صعب لا فات خلاص في رمضان يا يا رمضان يا بنت ما قد حينا الفطره يعني ينزلها في رمضان عازم قال بخليته في رمضان وبدل غير هذا الرد إلى مرضع الغص وإن بعد بعنكمل ذالك كلمتين ويجب الرد إلى إلى مواضيع الغصب وإن بعد أو الطلب إن كانت أو الطلب إن كانت فيه <تصفيق> قال أيه ويجب يردها إلى موضوع دي شارك منه ولا موضع الطلب إذا كانت إذا كانت فيه الحين شرقه من صعداه وقعدت لقاه هو ياف يضحك قال الدين دي هالجواه إذا اذا طلبته هو موجود عندي لا ما بلاش اذا قد طلب رج في داخل المكان لا لو ما لا لو مثلا إذا مثلا سرقت انت, انت عليا سياره ولا حق في صعده ولا جوال جوال والله يوال يواله ما زقدر ما ترد ترده لهنا يرده لك هنا طلبت منك آه آه آه. محشو محشو. يعني شيء ابي اذا هو شيء اذا هو شيء عايدي لا ما. ما هو لا حق له لا تحق ولا لا حق اذا ما ذن <متحك> و. لا تعرف تروح حاره مع لا شيء بريد امك بس هوك هذاي انا اروح ما